ودك تقود عندي تغلط تونسيتك يا غلا ما لي على النسيان فيدا ودك تقود عندي تغلط تونسيتك يا غلا ما لي وتك تقول إني مع الغرب رميتك وشلو نبر خسيد القلب خلينا وتك تقول إني مع الغرب تظلمتوني سيتك يالواما ماني على الدنيس يا ليلا وتكت عاتبني ليالي نحضت سهرتك حتى العتاب وابشن على راسي اشينا هذي العتاب مش على راسي يا شيلا ودك تعذبني يا لحظة سهرتك هذي العتاب مش على راسي اشينا ودك تقودني تغلط وتنسيتك يالله ماني على النسيان يقيدك ذكود اللي تغلطوني نسيتك يالله ماني على النسيان يقيدك يالله ماني على